قول الله يوم القيامة يقول إلى مشايخ واسمع يا عاقل يا ما أحب الله هذا العقل يقول دخل مسجد يقول فصليت وكأني جبت شعب من المسجد يقول شكيت في صلواتي جاني شككنا لكن مو صح لكن إلى شك يقول لما أعطى مسلاه وصلت جنبي تأكّبت أنه مجنون مرفوع عندها القلم يا من أعطاك الله العقل وتعصي الله كيف عرف؟ قلت لدي صلاة أيمين قلت لدي صلاة يعمل لدي صلاة يقول أنا مجنون لكن المجنون يقول يعطاني درس ما أنشأت كل حياته يقول والله في وقت السجود يقول اليوم سجدنا المجنون جنبي يا إخوان مجنون مجنون لكن كيف قال في عمال معك أنبقى ربي يقول في السجود قال دعوة يدعو بدعاء هو مجنون يا جماعة يقول في هذا الدعاء اللهم استر ما مضى والغفر اللهم استر ما و ما طبق من يقول يا جماعه يقول له مفهوم لا يسأل يوم امتي هم مرفوع عليهم فحنا فاحنا ندرى كم عندنا من خلوعات وكم عندنا من سرائر وكم عندنا من ملفات سريه بين الناس لكننا نخفي السريه رب الناس سبحانه